بسم الله الرحمن الرحيم قَضَ اللَّهُ أَلَّا تَعْبُدُوا غَيْرَهُ حَتْمًا فَيَا وَيْحَ شَخْصٍ وَيْرَ خَالِقِهِ أَمَّا وَأَوْصَاكُمُوا بِالْوَالِدَيْنِ فَبَالِغُوا بِبِرِّهِمَا فَالْأَجِيمِ آهِ يوما غلاما جاهلا بنقوده كي ينال به الوتر. قال أتني بفؤاد أمك يا فتاه ولك الجواهر والدرهم والدرر. قال أتني بفؤاد أمك يا فتاه ولك فلا تطع زوجة في قطع والدة عليك يا ابن أخي قد أفنت العمر فكيف تنكر أم من سقلك احتملات وقد تمرقت في أحشائها شهرا آه يا قلب لأمك حق لو علمت كبيره كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت فكم ولد للوالدين مضيع يجازيهما بخلا بما نحلاه طواعنوا ملقوت الزهيدا نفاسة وجره سارا أعوذ إليك يا أمي أرجو عفوا عن هجر السني أعوذ إليك يا أمي نادما والقلب مزقه الحني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا طيب لإخوانكم في تسجيلات السلف الصالح أن يقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان آه يا قلب إن شاد ياسر أبو عمر